انا ان العيوب بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواءه عطر الكلام قل و سنسمع قل يا ائمه انترا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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعظم فتنة تقف أمام الرجل هي فتنة النساء قد يكون الرجل زاهداً عابداً متجافياً عن الدنيا ولكنه لا يصبر عن النساء وهذا ليس كلامي طبعا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فيبقى كل المقتضيات كانت تدعو يوسف عليه السلام أن يقع في الفاحشة لكنه بما آتاه الله عز وجل من العلم السابق لما استوى وفهم وآتاه الله العلم السابق اعتصم بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى لما لجأ إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب إليهن يعني يصير الرجل صبيا وانت عارف الصبي إذا أراد الشيء لا يصبر عنه شوف الولد الصبي لما تمنعه من اللعبة افضل عيط وزن الحد ما تجيب له اللعبة بتهتر أو هو تعلق بشيء يفضل يزن ويبكي من نفسه في الأرض ويرفز برجله ولكم لحد برضه ما تجيب له اللعبة بتاعته هكذا الصبي متطرف في هذا أو في ذاك وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن عمر أوصى مولاه أسلم قال له يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. متطل ما لا تكون متطرفا يعني متطرفا مش المقصود بي مقصودش تطرف تعال وين دول لا إنك واخد يطرف اقصى الطرف الايمن او اقصى الطرف الايسر لا يكن حبك كلفا لما تحب تبقى ايه كالصبي تكلف كلف الصبي ولما تكره تتمنى التلف لمن تكرهه هذه معنى الكلام لا لا تكن متطرفا في حبك ولا تكن متطرفا في بغضك كما قال علي بن أبي طالب وبعض الناس يرفعه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني لا ليس هناك بغض مطلق ولا حب مطلق حتى بين المؤمنين ليس هناك حب مطلق بل أنت تحب المرأة بقدر ما في قلبه من التعظيم لحرمات الله فإن ترك هذا المعنى عاديته ولو كان أباك ولو كان أخاك ولو كان زوجتك ولو كان ابنك أفيش حاجة اسمها حب مطلق على طول بل إنما تحب لما لهذا المعنى في قلب المحبوب في قلب من تحب عشان كده ممكن واحد تكون مثلا في مرحلة من مراحل حياتك أحببته في الله تبارك وتعالى فإذا عصى الله عز وجل وركب مركب العصيان والفواحش والكلام ده تبغضه فإذا رجع وتاب تحبه يشوف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو ويحيى بن معين وعلي بن المديني والجماعة دول كانوا أحبه وبل كان أحمد محمل يعني مع يهبل معين كده يعني من من صداقة المتينة فلما وقعت محبة خلق القرآن وأجاب من أجاب يعني اتقى بذلك السيف والصوت والسجد والكلام ده وضعف كبر ذلك على الإمام أحمد وقطع علاقته بهم قطع علاقته بهم يعني علي بن مدين مثلا روى عنه الإمام أحمد نييفاً وستين حديثا في مسنده بأن علي بن مديني ده يعتبر من أقران أحمد ولكن لجلالة علي ابن مديني في هذا الشأ روى عنه أحمد في مسنده فلما وقع علي في المحنة امتنع أحمد من الكتابة عنه بل كان يوصي ابنه عبد الله ألا يكتب عن أحد أجاب في المحنة ولما ذهب يحيى بن معين ودخل على أحمد بعد المحنة سلم على أحمد فلم يرد عليه السلام فجعل يعتذر لأحمد يقول له يعني أنه افتتنا وتعرض للصوت وتعرض للضرب والكلام ده فلم يقبل منه أحمد فقال له يحيى أف أف وخرج فلما سئل يحيى عن أحمد قال ما هناك مثل أحمد فأنا عايز أقول ما فيش هناك حب مطلق ولا بغض مطلق بل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما فيبقى إذن لا يكلف المرء كلف الصبي عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أي أن الله عز وجل هو الذي يؤيد من يعتصم به من السقوط في هذه الفتنة إذا لم يكن للشيء مقتضى كان في غاية القبح كان في غاية القبح ولا يفهم من كلامي أنه إذا كان له مقتضى وسقط فيه عذر لا لكن مدح يوسف عليه السلام بأن كل مقتضى من هذه المقتضيات التي ذكرتها كانت ترشحه للوقوع في الفتن بخلاف ما إذا لم يكن له مقتضى فيه ووقع فيه يكون شيئا قبيحا للغاية كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاث عقوبات كل عقوبة مهلكة فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث على رجل واحد اجتمعت العقوبات دي على على واحد من ثلاث في هذا الحديث ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر ليه التلاتة دول اجتمعت عليهم العقوبات التلاتة دول لأنه ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل ملك كذاب طيب إذا كان الملك دل معا ختم النسر ودل في إيده القرارات كلها كل ما جاء ما يعني مجامع القرارات في ايده هو مع المحبس إذا أفلوا كل الحنفيات تنزل هواء طب ده بيكذب ليه طالما ان هو راس القوم يعد بوعود ويكذب طب من سيعاقبه طب ده هو اللي بحط قانون العقوبات طب ده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إيده طب لماذا يكذب يعد ويخلف وليس هناك مقتضى لذلك إبدا اجتمعت عليه العقوبات الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أمرائكم الذين تسبونهم ويسبونكم إذن ما فيش مقتضى لهذا شيخ زان طب ده الشيخ عادة فنيت قوته وذهبت شهوته يبقى سنه ستين سنة وسبعين سنة وبيزني ألا ألا ما لو شاب ممكن الشاب يقول والله غلبتني شهوتي ولم أستطيع صبرا بعض الناس يقول لي يعني غفر الله لك معذور أم ممكن بعض الناس يقول كده يعني وقع تحت ضغط الشهوة بتاع الكلام دوت لم يتحمل لكن هذا رجل فنت قوته يعني ليس هناك مقتضى لما يفعل يبقى اجتمت عليه العقوبات الثلاث عائل مستكبر فقير ومتكبر وهناك فرق بين عائل مستكبر وعائل عنده كرامة أنا عايز بس إيه ما فيش حد يخلط بين المعنيين لأن الكبر الكبر حرمه الله عز وجل كله دقيقه وجليله كالظلم تماما لأن الكبر عين الظلم لا دعاء المستكبر مش عنده كرامة لا اللي عنده كرامة ممدوح الذي يظهر العفة ممدوح يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استعفى يعفه الله ومن ومن ومن تصبر يصبره الله ابو سعيد الخدري اصابته يعني جائحة وفقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فاما امه او امرأته قالت اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنا شيئا فابو سعيد الخدري ذهب عشان يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني يستعين به على حياته فلما وصل اليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من استعف يعفه الله ومن تصبر يصبره الله فرجع ولم يسأل فقال أبو سعيد فأفاء الله عز وجل علينا فأنا من أكثر الأنصار مالا ده بسبب إيه بسبب أنه تعفف عن السؤال طب عائل مستكبر طب يعني فئير على البلاطة ومنخر في السماء كبرا وليس تكرما الامه اداله معاه عفلوس كان عمل إيه كان يبقى يدوس على خلق الله بمعلى فيبقى ده اللي هو عاقل مستكبر ده ايه له عذاب أليم ولا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه ولا يزكي يبقى اذا الثلاثه دول اجتمعت عليهم هذه العقوبات ل ليس مع واحد منهم مقتضى لما يفعل فتصور بقى إذا كان مع العبد المقتضى أن يفعل فلم يفعل كي عليه السلام مرأة العزيز التي تدعوه إلى نفسها ويوسف عليه السلام هو أول الناس بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ضمن السبعة دول ومرأة ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الفتنة دي أو هذا الابتلاء من الله عز وجل كان أعظم من الابتلاء الأول لأن كما قلنا الابتلاء الثاني كان فيه إرادة يوسف عليه السلام بخلاف الابتلاء الأول لما ألقوه في الجب لم يكن له إرادة في هذا ولما خرج من الجب وتعلق برض بيع فلم يكن له إرادة أيضا في هذا فلما صبر يوسف عليه السلام على هذا نال شرف الدنيا وعز الآخرة أما شرف الدنيا فلا زال الناس يتحدثون عن طهارة يوسف عليه السلام وأنه أوفى الناس لي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام